بالسعوديه فقط ما سيلا ترد بي دي اللي دي كانت رابطه هي فتره من بعيد قدم ده وسالته من وثقه معه حلقه في صحوه قد ما منذ 10 سنوات في فضائيه تسمى بالليل الازرق الأندومان وأخذت منها بعض الـ في الـ أول ما سمعنا من التوفيق جزا الله أحمد متعالد خير الجزاء على أشعر بأن أدعى من, من هذه الكوكبة المنيرة فقط لأنني ترميذ ولأنني وفقت أخرى ما وفقتها معه وتشرفت جدا فان وثقت معه الملاحظة الثانية وهي من باب الـ الـ الـ الـ ربما تكون الدعاء وأن كلها علاقة بالتاريخ فالدكتور عائشة ودكتور علي اجتمعا على التصريح بعبهما للسودان ففي تاريخنا وإني والله الله سبحانه وبركاته سيدة عائشة ومن المؤمنين وسيدنا الإمام علي بن أبي طالب أن يرحم الفقيد فالحمد لله حتى لو كانت هناك اختلافات نشأت منها معركة الجمل فالحمد لله عائشة وعلي هنا اجتماعا على حبي السوداء <تصفيق> كان الفقيد رحمة الله عليه يطلب إلي أن نشده قصيدة كان يحبها جيدة لإمام الصرصري حقيقة في هذا الموقف لا أستطيع المنشد ولكني أقول منها بعض الأبيات تبركا واستعادة لذكراه الطيبة وهي قيل ان الإمام الصرصري كان قد صام تطوعا لله سبحانه وتعالى وراء المصطفى عليه الصلاة والسلام فأفطر بعد هذه الروبيا فقال يوما اراك به فلست اصومه فالعيد عندي ثابت تحليم ودجن وميط لنا لثامه ولامه بصباح وصل منك كيف اقوم لكن ارى فرضا علي معينا النظر اليك مع الزمان اديمه حتى اروى من جمالك التي وتزول اثقال الهوى وهو صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصالحين رحمه الله واستغفرنا شيخ اسوان وتجلى علي بالرضوان العظم في مستقر الرحمه جزاك الله خير شكرا نريد بدنا يعني حضرتك اي شيء به Folk referredlede Han lest variance 电 in en mutter letter Send Og har hatt لكن أرى فرضا علي معين النظري إليك مع زمان أدن حتى أروي من جمالك غلتي وتزول أفقال الهواء وهم نحن ننشد في السودان بصوت يسمى الصوت السنالي لا فيه هنا هوند ولا زيكة ولا هكذا وأنه لا يروخ إلا السوداني <تصفيق>